إذاعة القرآن الكريم من القاهرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقران مع السفره الكرام البرره والذي يقرا القران ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له اجران صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم اقراؤه القران بسم الله الرحمن الرحيم اخوتنا اخوه الايمان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وتحيه من عند الله مباركه طيبه مع النفحات الربانيه لايات سوره ال عمران نتعلم كيف نتلو القران الكريم كما انزل على سيد المرسلين مع فضيله الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله شيخ عموم المقارئ المصريه إخوتنا إخوة الإيمان توقفنا في حلقتنا الماضية عند الآية الرابعة والخمسين بعد المئة من سورة آل عمران ونبدأ في حلقة اليوم من الآية الخامسة والخمسين بعد المئة من السورة الكريمة مرحبا بكم فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ نريد أن نستمع بداية إلى الآية الكريمة برواية حفص نعم عاصم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا ممركا فيه من السماء ومن الأرض والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه واولهم سجننا ابو بكر رضي الله عنه ثم بقيه الخلفاء الراشدين ثم جميع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان الى يوم الدين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان وبعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور حليم نريد ان نتعرف فضيله الشيخ مع الاخوه المستمعين على اصول القراء ال10 وفرشهم من طريقي الشاطبيه والدر في الايه الكريمه ان الذين تولوا منكم يوما ميم جمع قرأ قالون بالاسكان والصله يعني له وجهان في ميم الجمع نعم فقرأ الامام ابن كثير والامام ابو جعفر بالصله نعم والبقونه بالاسكان انا عايزك تقولهم لدول كده ميم الجمع يقراها بوجهين قالون الوجه الاول الاسكان والثاني الصله والامام ابن كثير والامام ابو جعفر يقران بوجه واحد وهو الصله قولا واحدا ماشي وصن ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا دراكا نعم ابن كثير نعم وقالون بتخييره جلا وصن ضم ميم الجمع اصل الدره نعم يوم التقى جمعان انما استذلههم الشيطان ببعض ما كسبوا فضيله الشيخ لوقفنا لو على التقى فكيف نقف ناخف بالفتح والتقليل لورش يوم التقى يوم التقى نعم وحمزه والكساء وقر في العاشر بالاماله الكبرى يوم التقى يوم التقى والبقونه بالفتح نعم فضيله الشيخ وان قد عفا الله عنهم عفا ليس فيها اماله ولا تدخيل لحد نعم عفا لماذا فضيله الشيخ لانها واويه لان اصل الفعل واو نعم الالف نعمل الف واويه نعم. عفا عفوت نعم عنهم ميم جمع احنا واقفين عليها يعني نعم ان الله غفور حليم مدع الجميع فضيله الشيخ نستمع الى الايه الكريمه بروايه قالون بالصلاه ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استذلههم الشيطان وبعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم فتح الله لكم فضلة الشيخ إخواتنا إخوة الإيمان بحمد الله انتهينا من شرح وصول القراء وفرشيم للآية الخامسة والخمسين بعد الماء من سورة آل عمران ونبدأ بإذن الله تعالى في التعرف على أصول القراء وفرشيم من طريقي الشاطبية والضر للآية السادسة والخمسين بعد الماء من أول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا فضله الشيخ بدايه نستمع الى الايه الكريمه بروايه حفص عن عاصم يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لا اخوان لهم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 فتح الله لكم فضيله الشيخ نبدا فضيله الشيخ في التعرف على اصول القراء العشره من طريقي الشاطبيه والدر يا ايها الذين مد منفصل واضح واضح فضيله الشيخ ولو ان يعني موصوله كلمه ها ويا لا تفصل تكتب ايه موصوله يا ايها يعني نعم الياء يا أيها. يا نداء تكتب آه موصوله آه، آه، آه، آه، آه، آه. نعم وهاء التنبيه بالضبط نعم ياء ايوه يا الياء والالف الماديه تكتب موصوله, موصولة بالكلمه التي كده. بعدها وهي كلمتان هذا من الها ويا لا تفصلي مد منفصل واضح قراه بالقصر كمان مره مين بقى القصر والتوسط قانون ودوري ابي عمرو نعم وقراه بالقصر قولا واحدا الامام ابن كثير والسوسي وابو جعفر ويعقوب وان لا يقراوا بالوسط قولا واحدا الامام ابن عامر والكسائي وخلف العاشر والذي يقراوه بالوسط المد 5 حركات عاصم فقط نعم وبعاصم له ايه اربع حركات وخمس حركات اما 6 حركات فورش النافع محمد نعم رضي الله عنه وارضاه نعم واضح فضيلتك الذين امنوا مد بدل قرأ ورش بالقص والتوسط بالقصر والتوسط والمد وقرأ الباقون بالقصر قبل الواحد نعم التوسط والمد بالنسبة لورش فضيلة الشيخ كيف يكون امنوا ادي اربعه امنوا ادي سته حركات قولوا امنوا كالجما نعم واصلا وقفا فضيلتك اه بالظبط كده واصن وق لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم اذا ميم جمع بعدها همزه قطع واضحه واضحه طريقه الشاطي ورشي له بقى في كل ميم جمع اتى بعدها همزه اصله وقبل همز القطع يصلها لورشهم وقالوا اخوانهم اذا ضربوا في الارض نعم واضح واضح فضلت شيء كاني ميم الجمع اذا اتى بعدها حرف غير الهمزه لا يصلها يصلوها تبقى ست حركات مد منفصل قرأ قالون بالاسكان وصله وقرا الامام ابن كثير والامام ابو جعفر بالصله والباقون بالاسكان والشكت اصلا بالنسبه للخلف فقط بالخلاف نعم اذا ضربوا في الارض السكت قولا واحدا خلف عن حمزه والسكت والتحقيق بالنسبه للخلاد والبقونه بالتحقيق نعم والنقل لورش والنقل لورش على طول كده قصرت او كانوا غزا لو كانوا لو وقفنا على غزا فضيله الشيخ كيف يكون النطق هيبقى الفتح والتقليل لورش نعم غزا وغزا اذا فله وجهان اه ان هم ايه الفتح والتقليل غزا ادي الفتح غزا ادي التقليل نعم وحمل والكساء قال في العاشر بالاماله القدر غزي وقبل سكون قف بما في اصولهم غلم كانوا عندنا ما مات وما قتل ليدع على الله ذلك حسرة في قلوبهم من مجمع واضحة والله يحيي ويميت لو اردنا الوقوف فضلة الشيخ على يحيي فكيف نقف يحيي يحيي اذا كان بعدها محرك نكفى عليها بالمال نعم مثل نتي معنا دي يحييي هنا موجود بعد الياء المرسومة ياء معقوسة بالخال ما هي دي عشان تمدها ايه في الوقف نعم والوسط. نعم قول والله يحيي ويميت واذا وقفنا والله يحيي ولولا لم تكن موجوده في غريضه الشاي نقول يحي نقول يحي عند عدم وجوده ايوه نعم ده الراي الصحيح نعم والله بما تعملون بصير قرء قرء ابن كثير وحمله والكساء وخلف العاشر بايه بالياء نعم بما يعملون بصير بل بكون بالخطاب بما تعملون بصير الشاطبي يقول بما يعملون الغيم شايع دخننا شايع الشين رمز الالتساء وحمزه ايوه ودخلنا الدال رمز لابن كثير والدور موافقه نعم وافق خلف اصله حمزه بالضبط كده نعم والا فامل وضحت وضحت فضيله الشيخ فضيله الشيخ نستمع الى الايه الكريمه بروايه قنبل عن ابن كثير يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا اخوانهم اذا ضربوا في الارض وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ريا جعل الله ذلك حشره في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما يعملون بصير فتح الله لكم فضيله الشيخ ناستن وايضا فضيله الشيخ الى الايه الكريمه بروايه خلاد عن حمزه بس يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غلا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في عنقوبهم والله يحيي ويميت والله بما يعملون بصير فتح الله لكم فضيله الشيخ اخوتنا اخوات الايمان نسال الله تعالى ان ييسر لنا ولكم حفظ القران الكريم وتلاوته على الوجه الذي يرضيه عنا ونسال الله تعالى ان ييسر لنا امر ديننا وان يجعلنا عند حسن ظن نبينا عليه الصلاه والسلام للتواصل مع برنامج اخوه الايمان وللاجابه على اسئلتكم عنوان صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك اذاعه القران الكريم اقراوا القران نحن في انتظار اسئلتكم واستفساراتكم لفضيله الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله شيخ عموم المقارئ المصريه الى الحلقه القادمه اترككم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اقراءه القران ضيف الحلقه الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف مع تحيات عماد الدين عبد الخالق